صلى الله وسلم وصار يحج عليه لكن له فإنه لا فإنه معذور فإنه معذور لأن الآية الصريحة من بعد ما تبين له الهدى ومن فائد هذه العادة, هذه العادة الكريمة أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو ونور ولكن كيف يتبين يتبين بأن يتأمل المساء ما جاء به رسول عليه الصلاة والسلام من العبادات والأخلاق والمعاملات وغيرها، هذا فإذا تأمله بعلم وعدل تبين له الحق إذا تأمله بعلم الثاني عدل يعني منصف فإنه يتبينه ويعني إنما جاء من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو حق ومن فوائد هذه الآية أنه مع التردد لا تقوم في الجهة بقول من بعد ما تبين لكن على الإنسان أن يتبين على الإنسان أن يتبين ولا يقول أخرس أنا والله ما ترى الحق ولا ولا ولا يجب أن يبحث وهذا يرجع علينا في بعض البلاد الإسلامية يكون فيها عوام مشركون شرك الصلح ما في إشكال يعبدون القهوة ويستغيثون بالاموات وغير ذلك مما يفعله من الشرك الأكبر ويقال لهم إن هذا شرك لكن لا يحق لهم، فهؤلاء يغررون بجحده. لماذا؟ لأنهم لم يطلبوا التبيّن، لم يطلبوا التبيّن، وهم مفرقون بلا شك. ومن فوائد هذه هذه الآية الكريمة الاحتجاج في الاجتماع بقول ويتبع غير سبيل المؤمنين، فإنه يستدل بذلك أن سبيل المؤمنين حق، وهو وهو وهو كذب، يعني أن الأمة إذا أجمعت على شيء، فإنه حق، ولا يمكن لهذه الأمة التي اختارها الله عز وجل وجعلها هي شهيد على الناس. يتكون شهداء على الناس ويتشهد على أفعالهم وعلى أحكام أفعالهم لا يمكن أن يقال إن إجماعها ضلالة أبدا بل إجماعها الشيء حق ولكن الذي يبقى هو تحقيق تحقيق الإجماع هذا هو المشكلة هو تحقيق الإجماع لأنك أحيانا ترى من العلماء الأجلة من ينقل إجماء وخلاف إيش قائم موجود وبعض العلماء أعطوا الله عنهم لا يقول لا أعلم مخالفا لو قال كلا لكان معذورا لكنه يقول بالإجماع أو أجمل على كلا والخلاف موجود بكثرة ومن الغرائب أنه نقل الإجماع على أن شهادة شهادة العبد مردودة ونقل إجماع آخر على أن شهادة العبد مردودة يمكن هذا؟ ما يمكن لكن سببه هو عدم التحري والاقتلاء على أقوال أهل العين وقد ذكر ابن القيم رحمه الله طائفة كبيرة في كتاب الصواعي المرسلة مما نقل فيه الإجماع ونقله أئمة أجلة وليس فيه إجماع نضرب مثلا من الأمثلة بالإضافة إلى مسألة شهر العدل نقل بعض العلماء الإجماع على أن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة يبين المرح وقال هذا مجمع عليه ومن ومن قال بأنه لا يبينها فقد خرج عن الإجماع وخالف وخالف سبيل المؤمنين أفهمتم هذا الإجماع لا يمكن أن يصف أبدا لا بعد أهد عمر ولا قبل أهد عمر أما قبل أهد عمر الله عنه فإنه لا يصف قطعاً فقد قال من أباس الله عنهما كان الطلاق الثلاثة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد عهد بكر وسنتين من خالة عمر واحد كان واحد يعني الرجل إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهي واحد ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لركانه لما قال لنا أنني طلقتها ثلاثاً في مجلس واحد قال في مجلس واحد قال نعم قال تلك واحد فارسجع وهذا واضح انه, أنه كرر فقال أنت طالق أنت طالق أنت طالق لكن سأله فقال في مجلس واحد لأنه إذا كان في مجلسين فيحتمل أنه راجع فيما بين الطلقتين وإذا رجع فيما بين الطلقتين صار في الثانية إيش واقع فعلى كل حال أنا أريد أن أمثل أن بعض العلماء نقى إجماع الإجماع على أنها تبين بالطلاق الثلاث سواء مثال متفرق أو مجموعة ولكن نقول هذا الآصل لأنه إذا كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد آذب وصناعتين في الآفز عمر طلاق الثلاث واحد ولهذا قال بعض العلماء إن الإجماع على أنها لا تقع إلا واحدة وأنه إجماع قديم ثابت وهذا الذي قال ذلك أفعد بالصواب من الذي قال إن الإجماعة لأنها تبين به المرأة لا هذا عد الرسول عبد بكر سنتين في المفارسة عمر فالمهم أن هذه مسائل يحتاج المساء فيها إلى التحرير إلى تحرير مسألة والاطلاع الكامل وعرف عن بعض العلماء التساهم في نقض إجماع وعذرهم في ذلك أنهم لم يقضلوا على مخالص فتساهلوا في العلم ومن فائد هذه العلية الكريمة أن سبيل المؤمنين طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام لنقال من شاقق واتبع غير سبيل المؤمنين إذن سبيل المؤمنين هي عدم المشاقق وهو كذلك وكلما كان إنسان أقوى إيمانا كان أقوى اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى كأنه شاهد الرسول أمامه يتبع أثر وإذا اتبع إنسان هذه الطريقة حصله الراحة والطمأنينة وقوة الإيمان كل ما فعل شيء كأن الرسول أمامه يرشده بقولي أبدا وهذه مسألة يجب علينا أن ننتبه لها وأن لا تضيع علينا أعمالا سدى لأن أكثرنا عندهن اتباع مطلق والحمد لله لكن الاتباع الخاص في كل فعل فعله ويقوله هذا يفقد منا كثيرا فلا بد من تنبيهه ومن فائد هذه الخيرية عقوبة من شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين بأنه يولى ما تولى فيضيع وكذلك ونعم وهذا هو الواقع. ولهذا قال الله تعالى في آس الوقرة فإن تولوا فاعلم أن من يريد الله إيش؟ أن يصيبهم ببعض ذنوبهم فالذنب سبب للذنب الآخر وكلما أذى النساء ذنبا فليتهيئ ذنب الآخر عقوبة الله إلا أن يفعل مهم فائد الكريمة إثباث النار والعذاب فيها لقوله ونصده جهنم وساءت مصيرة والسؤال عن هذه النار أعادنا الله وإياكم منها هل هي الآن موجودة الجواب وهل هي مؤكدة نعم هذا الذي عليه أنا مصنوع ولم يعرف لأحد في ذلك خلاف إلا أقوال شاذ، لا عبرته به، لأن الله صرح بتبديه في آية ثلاث من القرآن الكريم، وهي قول تعالى إن الذين كفروا وضلوا ورموا في الله وراء قل لهم ولا ليديهم طريقا إلا طريق جهنم خالق نفيرا وقوله تعالى إن الله لعن الكافرين وعاد لهم سعيرا خالد فيها أبدا وقوله تعالى وما يصل الله ورسوله فإن لهم نرجها نما خالد خالد فيها أبدا عاد اللههم وياق منها ومن فائدة هذه الكلمة ثناء الله في الزم والقدح على الناس بقوله وسائت نصيرا وصدق الله عز وجل فإن أسوأ مصير يصير الإنسان أن يصير إلى الى النعق اللهم احفظنا نعم نعم نعم يعني لا ما في مشكلة على هذه الآية من المتشابه والآيات الأخرى واضحة صريحة. المان لو علم الله فيهم خير اللي أسمعهم أي سمعا به لكن ما أذا لو أسمعوا ما سمعا به النبي فإنما في قلوبهم من الزيف لا يقوىون معه على الاتباع. حال هذا البرحل فيه يقال إنه إن أمره إلى الله لأن هؤلاء لا يدينون بالإسلام فيجعلون كأهل الفترة لكن إذا كان يدين بالإسلام لكن عنده شر يجهل فهنا نقول هو مصر معذر بجهل لأن هناك فرقا بين أن يدين بالكفر والشرك وهو لا يريد الإسلام وبين شخص آخر يقول إنه مسلم يشهد أن لا إله الله وأنه محمد رسول الله لكن عنده شرك والنتيجة البينة في هذا أما الذين الذين لم تبلغهم الدعوة فالصواب أن أمرهم إلى الله وأن لا لا نلحقهم بالمسلمين ظاهرا فإذا ماتوا بين عينينا بين عينينا فإنا لا, لا نصدق عليهم ولا ندخل معاً أما في الاخره فامرك الله نعم صفحه الام على رايك ايش صفحه نعم هذا المخالفات لا توصل للمؤمنين لا لا, لا اجماع مع مخالفه الخمسة والعشرة ولا, ولا, ولا مع مخالفة الواحد والاثنين إلا عند بعض العلماء ابن جرير رحمه الله يرى أن خلاف الواحد والاثنين لا ينقل الإجماع والصواب النذاب من الإجماع كل المشاهدين. العوام لا نعتبرهم والمقلدون لا نعتبرهم لأن العلماء أجمعوا على أن المقلد ليس من العلماء فلا يكبروا لأن المقلد نسخة نسخة من كتاب المؤلف في هذا المذهب نعم يا خالد نقول لا فجية الأحاديث على سبيل الما لا لا لا ده على على الجماع لاي الاي لأن الجماع يقول إن مستمدين وهم المؤمنين بين العالم والمقلد والعالم نعم. لا تخصص وتخصيص المؤمنين بالمتهذين في تجلي ذلك. أينهم؟ نقول سبيل المؤمن العام. العام مثال للمشجعين. ما له هذا؟ ولا يعد. ولذلك تجلى العام في بلاد يتبع العالم الذي في بلاده. حتى إنه قبل أن يوجد يعني الاتصال التام والعام بين الناس إذا قيل مثلا في الرياض. قال الشيخ وقال الشيخ في بلد آخر كذا وكذا ثم قيل وقال الشيخ في في في بلد آخر كذا وكذا ما يعتبرون بقول الثاني يعني العامي مع شيخ مع شيخ بلد نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم كيف نوفق بين قوله هذا وهذا وقال إن قوله أجمع أنها في الصلاة يعني أنه لا يجب علي أن أستمع ذكرات القارن إلى جنب من ما يجب <تكتشف> هذا المراد وهذا عنه الجماع عليه ظاهر ما فيه إشكال وأما الجماع لك فهو الجماع الذي لا سند له دفعنا ذلك واخر هذا الكلام قاله في رد على اهل التعطيل الذي يقول قائلهم هذا اجماع اهل الحق وما اشفاداته ذلك. قد لن تستيقف نفس يا ايمو الى حياتك ذات واغماض طيب أحسن يهاجر لماذا لا تقول يهاجر <تصفيق> نعم نعم <تصفيق> نعم ما قرأت النحو وعرب لهذه الآية نحن عرب نعم قال الشر لان من شريه تجد فيبدا الشر نعم تقرأ وإذا كنت فيه. في الطائفة الثانية ولياخذ حذرهم وأسلحتهم ولم يدخل حذر في الطائفه دول ها سمعتم طيب محسن طيب صراحه <تصفيق> نعم ربما تتصل <تصفيق> الثانية الله يحب الجدران الثانيه سيقوم العدو قد تنبه فربما يثروا عليه فلهذا قال ولا يقول اذرهم واسلحهم طيب هذه هي صنم بنا الصفاء خرج المالوف في الصلوات من كم وجه؟ شراف ها منها ان الركعه الثانيه اطول من الاولى والاخر الاخر من الاولى صح ومنها أن جاهز المؤمنين أن ينفصل عن الثمام نعم جواز وفلاز المؤمنين عن الثمام ثمام ومن لحدهم أن القلق الثالية يسمون الثمام ونسلونه ونسلونه ونتظره يقرون معفاة مقبل طيب اي طائفتين كانت مع الهالك أي ادي كانت مع الهالك اول واحده الثاني الثاني ادري 40 قالوا وانفعت طائفه قم يصلوا قل يصلوا معي صلوا معي والاول ماذا قال الاولى ايا كنت تصاعط لهم الصلاه فالتقط طائفه منهم معه تاخذ لهذا الامر فاذا سجدوا فليكون من ورائي نعم يعني من فوق من وراء ها؟ يعني ما من وراء والثاني لكن ما هو الذي يؤخذ من آلة كريمة أن الثانية هي التي معلمها وقال له فليصلوا معك وهذا صحيح لكن ما هو الدليل على أن الأولى لم تصلي معه الدليل أن الإمام ثبت الدليل وهذا سعلي أنت رجل أن الإمام معنى سعليه قاله فليصلي معك خالد فإذا سجدوا فأثبت إضراده طيب فإذا سجدوا فيقوم وراء طيب وهل يحكم للأولى بإدراك صلاة الجماعة حكما نعم حكمنا أدري كانت الفاعلة سجد هل يطالفون حكما فعكة. ولا أخطي أسلحة حديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد لك الصلاة وأنا لم أكن ما هو الدليل من الآية تتحدث عليه الدليل عوماً طيب نعم لا قال كف قائد فموه معه ولم يقل فصل يقام لكن فكما أذى صادق لقول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم من أذك رفعه من الصلاة فقدتها في الصلاة هل حمل السلاح في هذه الحال واجد يحيى طيب أجلس رهيب هل هو واجد أو لا؟ أنا لا أريد أن أراجع أو ما أراجع الآن نأخذ من الآية تدلع على الهدوث الدريب لأن هذا قد أقول هذا السباب لأن الأصل المحام للإسلام لا يشهده في صراحة ممنوع فتكون الآن هناك مقابلة المن اسمع كم طيب احسنت من قوله تعالى ولكن عليكم ان كان بكم اذن للمضر او كنتم مرضى ان تضرو اصح مفهوم ولا دكرينا اذا ما كن هذه الحاله فعلك الواحد طيب يرى بعض ابو جواز حمل السلاح النجس في هذه الحال للضروره نعم هذا خارج عن مليون لا هي ما فيها ذكيه هذا وهذا هو الافظع ان انه يجوز أن يحمل السلاح النجس للضروره هل هل يؤخذ من الانكرمه أن الكفار يحفصون على عدم تسليح المسلمين كما هو الشأن الآن في البسنة والهلسة رشاد اثنين أحسنت طيب هذا صحيح لأن الكفار أودون أن نقضي عن سلحتنا فكيف يعطونه. وطيب. طيب وهل بالعيب ما يدل على شدة حنق الفقار بالنسبة للإضارة علينا؟ نعم. عن. أم. أي عيب؟ لا قاولا كاملون عليكم مائة واحد انتصرت عن كاملون لا ما خالف واجب الشهادة لاحظوا هذه بعدا لا تقول يعني واحد يقول يطلب منه حكم معين ثم يذكر أول الآية ولا ثم يقول المعين هذا ما اتبغت لا يعتبر شيء غيره قوله ميلة واحد أي مجهز تقطيع نعم إيه نعم الشيء كونه يعملونه ميلة ميلة واحد تقتل على الحنق وشدة الغيض وأنهم يقررون بقوة نعم ياه تقرأ فإذا قد خد... نساء فإذا قد نساء فإذا قدعوا الصلاة <سؤال> فأذكروا الله قياما وبرودا وعلا ديوركم فإذا قمعنا فأقلوا الصلاة إن الصلاة كانت أعجب مؤمنون ولا تذوب في هواش الطغى ثم تظنون تعلمون ما هم يعلمون وما هم يدرون وترجون ان الله ما لا يرون سلام بابي من فقير ما كان حكم من قوله اذا قضيكم سناء إذا قضيت المصطلح، فذكر الله ربها سعد ورحمة. أجب عن السؤال. ما الحكمة من الأمن باليت في فر المصطلح؟ يعني كان يقول لا تجعلوا صلاة ونال... نال... نال... نال... نال... لله وللدنيا الصلاة فقط وتوحلاف انتهت الصلاة ولا نقول نعبد عن ذلك يعني كان لا تجعلوا صلاة لله وللدنيا الصلاة فقط وتوحلاف انتهت حيث يأخذ في إذا أخذ الصلاة من تشمل الأرض وابتوم من قدر الله وذكر الله كثير لا تغفر وهذا تنبيه مهم طيب رجل صلى سعد خروج وحدا متعمدا فماذا تقول للصلاة بعد المغضب هل بعد الوقت انت عندك بلا عدد صاد باطل من أين تاخذ <تصفيق> نعم هل يكفي هذا او أو او الدليل المركب بد من اين الم يعبث هذا مركب معها سلتي. لكن كنا لابد أن يضاف إلى هذا جليل آخر نعم هذه الآية مع قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس على جمهنا فهو أسهل أحسن يدلع الأفضان هذه الآية بالانضمام إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رجل لأن هذا الذي تأتي الصلاة حتى خارجه وقتها عاملة عاملة ليس عليه أن رأيه ورأي الصورة بل عليه نهي رأيه ورأي فتكون صلاة هو وهل هذا من باب الرحب به أو من باب العقوبة الأخص نعم حتى خرج وقته وقلنا لا تقضي من باب العقوبة أم من باب الرحمة حتى لا يتعلم ما واجهه إذا كما واجهه فلهاد عقوبة وليس الرحمة لأنه عندنا رسلان أحدهم هنا نسجل خمس طلوات وقلنا قلنا والثالث عمد أن يترك خمس طلوات وقلنا استهد لا تقبل <تصفيق> ما كان يعني اريد ان اقول ان حركه الزمنه الى الاعماق ذات ما, ما حت التجاور نعم هينا <تصفيق> يعني هذا كانه إعراض عنه كأنه إعراض عنه وعاد مريضاً بفعله أعرض عنه ولم يرضى بفعله بخلاف الذي قال له صلي وصلافك هذه كفارة كما قال نجال يا صلى الله عليه وسلم لا كفارة لها إلا ذلك طيب هل عدم المحافظ على الوقت منافٍ كمال الإيمان خالق؟ أدرِيك من الآية؟ إذا يقولوا كانت على المؤمن كتابا مفهوما، والمؤمن سوف يحافظ على هذا الوقت كامله. ما الحكمة من هذه الآية اللي بعدها؟ ولا تنهي كتاب القوم. إلى أحد. يعني ما المراد بها؟ الله هذا طعن الربع خالد. لا لا ما أريد الحكمة أصلح هذه بما قبلها. أريد ما الحكمة من ذكرها. نعم، فاا تسلية المؤمنين المجاهدين، تسليته تقول إذا كان إن يمسس إن يمسس قرر فقد نسخ القوم قاتل مثله إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما يعلمون، لكن العاقبة وترجون من الله ملا. ولهذا لما قال أبو سجان في غزوة أحد يومًا بيدي يومًا بيوم بدري والحرب سجال عتبه المؤمنون فقالوا لا سواه قتلان الجن وقتلان من النار وهذا رأى شيخ أن فيه تثبيه وثقيل المؤمنين في طلب أعدائه في الآتي إشارة إلى أنه لا يشهد للشهيد بأنه رجل نعم ترجو والرجاء قد تحقق وقد, وقد لا يتحقق ولهذا نهي أن نقول عن شخص معين بأنه شهيد. إلا من شهد الله الرسول عليه الصلاة والسلام ومن شهد الله الرسول بالشهادة لنا، وكذلك من شهد الله القرآن كما في غزوة أرحض حيث قال الله عز وجل ويعتخذ منكم شهداء في حديث أرحض لما صعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجبل وارتجف وارتجف بهم ومعهم أبو بكر وعمر وأسناق قال فإنما عرف نبي وصديق وشاهد يعني أصناق الخلق الأربعة وجد منهم على هذا الجبل كم صنفا ثلاث نبي وصديق الدين وشهيدا الآن نحن نشهد أن عمر شهيد وأن عثمان شهيد ونشهد أيضا أن ثابت ابن القيس قضي الله عنه شهيد لأن, لأن رسوله قال له تعيشوا حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجن في قصة معروفة وهلما نزل أقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تتعروا له بالقول كجاه لبعضكم البعض أن تحبط أعمالكم أنت لا شعر كان هو رب الله عنه هول الصوت جهوري الصوت ولهذا كان خطيباً وشاعراً لقصول عن الصوت جمع بين الخطاب والشعر فاختفى في بيته يبكي خاف أن يحفظ عمله وهو العشر رجل الله عنه لاك والله ما خاف عقاب إلا من يعمل. من خاف من عقاب الله أمنه الله ففقده النبي عليه الصلاة والسلام فسأل عنه فقيل له أنه كان في بيته وأرسل إليه وأخبر بالسبب قال إن الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقع أصواتكم فوق صوت النبي ولا تسمونه بقول تجاه لبعضكم البعض أن تحفظ أعمالكم وأنتم لا تشكر وإني يا رسول الله أخاف أن يحفظ عملي وأنا لا عايشة. فقال له بل تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل جديد فعاش حميدا وقتل شهيدا ونشهد أنه سأصل جديد رضي الله عنه وفي قصره قصة غريبة. لما قتل رضي الله عنه مر به أحد الجنود، فأخذ جرعة الذي كان عليه. أخذ له، وكان في صرف الجيش، فوضعه تحت بورمة. أتعرفون البرمة؟ قدر من الفخار. بدل ما من الابطين المشوي يكون الحجر فوضع الدرجة تحته فرأى أحد أصحاب ثابت ثابتا في المنام وقال له إنا كلانا أو رجل نسي أو عين رجل أو النقط رجل مر بي وأخذ الدرج ووضعه. تحت برمح في طرف الجيش وعنده فرس يستن وأخذ خالجا بأن يؤوصي بكذا وكذا فلبلل ذلك أبو بكر فلما أصبح رجل جاء إلى خالد يريد عنه وأخبره بالخبر أدهبه. في الجهة التي قالها وإذا بالدرع تحت الضرم وعنده برس استلم فأخذ وبلغ وصيته أبا بكر فأنفذها قال العلماء ولا يوجد أحد نفذت وصيته بعد موته إلا ثابت من قلس أوصى بعد موته ونفذت اثار ان اننا لا نخد احد من الشهاده الا من شهد لن رسول عليه الصلاه والسلام ورد اعتبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الفريق شهيد وان الغريق شهيد وان المقتول شهيد وان المطعون شهيد وان من مات بهذه الاشياء فهل اذا مات احد بهذه الاسباب نقول هو شهيد بعينه لا لكن نرجو أن يكون شهيدا وذلك لأن لان المظهر قد يكون على خلاف المخبر قد يكون على خلاف لكن نقول نرجو أن يكون ان يكون من الشهداء والحمد لله شهادتنا لا يتوقف عليها شهيداً ان يكون شهيدا لو كان من الشهداء اليس كذلك واعادنا شهادتنا لا يمنع أن يكون شهيدا إن كان من السهداء لكن يكفينا أن نرسل إذا يكون من السهداء يستنف الفرص إذا كان واقف هارة ثلاثة قوائم يقال إنهم يستنف نعم إن أدلنا الكتاب سمت نعم الثاني الآية السريمة إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق لتحكم بين الناس ما رأس الله ما يفيد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحكم برأيه نعم إن أنزلنا كتاب الحق نعم وش الدلالة واللم يقل بما سلاله بماذا نعم ولانه ايضا جاء حكمه مبني على انزال الكتاب طيب ويدل هذا ويدل لهذا الامر الواضح فقد ادى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لمن أذن له من المنافقين وقال الله له عفى الله عنه لما أذنك لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم فلن لكن الله قال يارث له بهذا العتاب اللطيف حيث قدم العفو على المؤسس أو على المعاتف كل هذا كراما للرسول عليه الصلاة والسلام ونضيب ذلك قوله عبث وتولى أن جاءه الأعمى ومن ذيك لعله يستكت ولم يقل عبست كراهة أن يخاطبه في هذا أمر الذي يلام عليه نسأل الله أن يجعله يرث من المعظمين له ولرسوله طيب قوله وَلَا فَكُلْ لِلْصَائِمِينَ خَصِيمًا هل نكيب أن هذا واقع من فنهي عنه جماله لا يفضل هذا لماذا؟ وَلَا فَكُلْ لِلْصَائِمِينَ خَصِيمًا لئن نعم والشرك ممتنف طيب صح قوله خوانا أثيما لو قال قائد كلمة أثيما هل هي صفة صفة قيد أو صفة كشف يعني هل هي صفة مقيدة أو صفة كاشف مصر. مقيد، لأن خوان قد لا يأثن إذا كان مقيمة أهما أن الخوان ينقصر إلى قسمين أثيم وماذا أثيم كاشف توافقون على هذا؟ نعم يا يصف الكاشف لأن كل خوان فإنه أثيم فإنه أثيم طيب نظير هذا كيف صرف الكاشفة قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما فيه ولا دعونه إلا لما فيه وكذلك قوله تعالى يا أيها الناس اعبروا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم فإن من المعلوم أن لو جعلنا الذي خلقكم صفة قيد لك أتناك رب لم يخلق وليس كذلك فهذا صفة كاشف والصفة كاشفة يكون في الغالب بياناً للواقع أو تعليناً للحكم بياناً للواقع أو تعليناً للحكم نعم هذا هو الغيب ما هي الفصفة التي تشير إليه هذه الآياب يستخون من الناس ولا يستحقون الله إلى أخرى. نعم ربيد الله رجل من الأصرار سرق درعا أو جرارا من, من طحين على أخلافه على واتهم به رجلا من من الذهب والرجل كان بريها فأراد قوله من النبي عليه الصلاة والسلام أن يجادل عنه ليدفع هذه التهمة التي هي محتلة دي القوم فأنزل الله في هذه الآيات يستفاد من هذه الآيات من هذه الآيات عدل الإسلام وأنه مبني على العدل وبذلك طاهر إنه يدافع عن اليهود، دافع عن هذا اليهود الذي كان بريئاً يدل على أن هذا الدين مميت على العدل ووكلاء. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء الضمائر. كم من قراءة؟ كاف جليل. أي طيب. قراءة. dia bangun nak dapat stopwatch yang datang setiap kelas dan bagi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا أخر يشترك به وقد سبق الكلام على قوله تعالى ومن يشاقق الرسول إلى أخذ وآخرنا فائدها حدث كذلك نناقص بها أين جواب الشرط بقوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما أتبين له من يحيى قوله نوله لو قال إلتقاء جواب الشرط يكون مجزوما وهذا غير مجزوما مجزوما بماذا بحرف حفعل الله حسن. ما معنى قوله نوله ما تولى طاهر ما معنى نوله ما تولى الضبط تمام صح يعني تخلع عنه ونكله إلى ما إلى ما تولى أو من تولى نعم قوله ساءت مصيرا ما الذي نصب مصيرا ساء نعم ما الذي نصبها نعم مصيرا منصوبة ما الذي نصبها زوي تميز محول عن ايش؟ مبين خطا مش ان فعل والعاصي فات مصيره طيب حذف الايه في دليل على العذر بالجهل الحميد السؤال ما أقول وين الدليل. فيها دياء على عذر والجهل من أنه يخذ من بعد ما تبين له من بعد ما تبين له ففهم منها وهذا يخذ العذر في الجهل طيب هل التفريق بين الأصول والفروع في الجهل له وجه أو لا نعم مطلق طيب أرأيت لو وجد إنسان مسلم ينتمي للإسلام يصوم ويصلي وصدق لكنه يدل وغير الله ظن منه أن ذلك جائز وأنه باب التوسل إلى الله تعالى ما تقول فيه لأنه لم يتبينه منه. إذا هو ما ذون بجه طيت أرأيك يا شراف لو قيل لهذا الرجل إن عملك هذا شرك وقال هذا وجدت عليه ولا ونحول عنه طيب إذا كان الذي أخبره لا ليست نحن الذي لثقة عنده نعم حسن يعني قد يقول العامي أنا لا أثق بك هو يفر هذا ويراه علماء ولا يقول له شيئا فأنا لا نقول إذن يجب عليه البحث لأنه مادم قيل له ولا مثلا خطير مادم قيل له هذا الشرك فالواجب عليه البحث فإن لم يفعل صار مفرطا غير قائم بالواجب هنا أضاف السبيل إلى المؤمنين وفي بعض الآيات نضيف السبيل إلى الله إليه نفسه فكيف جمع الأحياء نعم صحيح. وضيف الله لأنه وجد وراء العباد وسرع لهم، ولأنه موصل إليه يعني لوجهه أن هو الذي وضعوا العباد وسرعه، وأنه سبحانه وتعالى وأن هذا موصل ل الله. وأما إضافة للمؤمنين فلأنه إيش؟ فلأنهم مستاركون له. طيب. قال الله تعالى إن الله رافض أي سفهيه. ويغفر ما دون ذلك لم يشاء سبق الكلام على هذه الآية تماما وكررها الله عز وجل كررها مرتين في هذه السورة وكان بين الآيتين ذكر القتل قتل النفس وقال مرة علينا أن ناهل العلم قالوا إن قاتل النفس له توبة واستدلوا لذلك بأن الله ذكر قتل النفس بين آيتين كلتاهما تدل على أن ما سوى الشرك فالله تعالى يغفر وسبق القول في ما دون ذلك هل المراد ما دونه أي ما هو أقل أو ما سوى ذلك نعم ما سوى ذلك طيب ما هو ما سوى ذلك يعني ما هو أقل ولا ولا معنى ما سوى ذلك طيب ما يخاف فؤاد مشتف من الذي يترتب على ذلك وش أخبر قلنا ما أخبر من الشرك قلنا ما دون ذلك أي ما سوى دخل فيه الكفر الذي ليس يستبشر وإذا قلنا ما, ما دون ذلك أي ما هو أقل خرج به إيش خرج به الصغائر اللي دون الشف يعني نعم لا دخل به الصغائر اللي دون الشف وخرج به الكبائر من الكفر وايد المهم أنها أن نقول ما دون ذلك أي ما سوى أو ما هو أقل نقول ما هو أقل لأنك لو قلت ما سوى ذلك لكان الكفر تحت المشيئة إذا لم يكن شرك وليس كذلك بل المراد ما دون الشرك هل في الآية ما يدل على أن الشرك ولو كان أصغر لا يغفر نعم من أين يغفر من أنك إذا أولت أن يشرك به إلى المصدر صار التركيب إن الله لا يغفر شركا به وإذا كان كذلك فهناك رفيسيقنافي فيكون بالعهوم. ولهذا قال الشيخ السلام بن تمير رحمه الله الشرك لا يغفر ولو كان أصدر وربما يستدل لذلك بقول ابن مسعود رضي الله عنه لا أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا فجعل سيئة الشرك أعظم من سيئة اليمين الكاذبة وقوله من يشك بالله فقد ظل غلا بعيدا وفي الآية الأولى فقد افترى اسم عظيما فيؤخذ من من من مجموعة آتين أن المشرك مفتر ضال وهو كذلك لأن دعواه من الله شريكا هذا كذب وافتراء عظيم وكونه يبني على هذا على هذا الدعاء أن يشك بالله يكون هذا ولاهلا فمجرد قوله ان الله له شريك افتراء ثم تطبيق ذلك في عمله يعتبر ولاهلا فياخذ من علينا الايتين الكريمتين ان المشرف مفتر ضال وقوله بعيدا لغض الى عظم ثم قال إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا إن هنا بمعنى ما وعلامة ذلك أي علامة كون إن بمعنى ما أن تأتي بعدها إلا هذه العلامة على أنها تقوم بمعنى ما إن هذا إلا سحر المعنى ما هذا إن هذا إلا ملك تريد المعنى ما هذا إلا ما تكون فيه إن أنت إلا نذير أي ما أنت إلا نذير فإن تأتي بمعنى ما وعلامتها إيش أن يأتي أبادها إلا كما أن إن لها معاني متعددة ولا مانع أن نسوق الآن ليعرفها إخواننا الذين لم يسبق لهم فيها علم تأتينا وتأتي مخففة من استقيلة مثبتة عكس نافية تأتي مخففة من استقيلة مثبتة لأن المخففة من استقيلة تفيد التوقيت إذ أنها هي إنا لكن فوقت فتكون إيش للتوقيت عكس إن لأنها للنفية قال الشعر وإن مالق كانت كرام المعادن وإن مالك كانت كرام المعازم يفتحر في قومه ويقول وإن مالك كانت كرام المعاد أي وإن مالك كانت كرام المعازم وقال تعالى وإن كانوا من قبل كفي ضلال مبين إن كانوا بمعنى إن. بمعنى إن طيب أين اسمها اسمه يقولون إنه ضمير الشأن محيوف كل ما جاء والتقدير وإنه أي الشأن أو وإنهم أي القوم يعني بعضهم يقول لا نقدر ضمير الشأن نقدر ضميرا مناسبا للسياق فإذا كانوا جماعة قلنا التقدير إنهم ولا ما. فبقى في كل حال هذه إن مخصفة من استقيلة وهي على العكس من إن النافية لأنها للإثبات وتوكيد الإثبات بخلاف إن النافية تاتي إن شرطية وهي كثير مثل قل ل الذين كفروا إين كه يغفر لهم ما قصلك قل ل الذين كفروا إين كه يغفر لهم ما قصلك ثأث زائدة ثأث زائدة يعني وجودها كالعدم كقول الشاعر بني قذانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزر الشاعر يهجوها ولا يقوم يقول لأنتم لا لهب ولا فضة بل أنتم خزر والناس معادن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام معدن طيب معدن ردي كما الأقسام الأقسام أربعة أربعة أجر خمسة نافل. نعم نعم فزي زائد زائد حد من الثقيل نعم ونعتبر ها ايش ما يوسف ها ما هي النافية هي النافية ها ما تعرف مخفف من التقيل على كل حال هي في هذا الآية الكريمة إن يدعون من دونه إلا إنا نقول إن نافية أي ما يدعو هؤلاء المشركون من دون الله أي سوى الله إلا إنا ما معنى قوله إلا إناثا قيل إن أسماء هذه الأصنام أسماء إناث اللاك العزة مناك نعم هذه كلها أسماء إناث والمؤنف دون المذكر لا في قوته ولا في مكابته، ولا في مقامه ولا في كل شيء وللجال عليهن درجة وقيل المعنى إن يدعون من دونه إلا إناثا أي إن يدعون إلا شيئا مثل الإناث لا يدفعوا عن نفسه فكيف يدفعوا عن غيره وعلى هذا القول يدخل في ذلك الأصنام المذكرة مثل هبل هبل مذكر ومع ذلك يعبد من دون الله وعلى هذا القول وعلى هذا يكون هذا الو... هذا القول أولى للصواب لأنه أعم ولأنه يدل على حقيقة هذه الأصنام وأنها لا تدفع عن نفسها شيئا فكيف عن غيرها وإن يدعون إلا شيطانا مريدا أي وما يدعون إلا شيطانا مريدا وال... والدعاء هنا بمعنى العبادة يعني وما يعبدون إلا الشيطان والعبادة هنا بمعنى الطاع يطيعون الشيطان كما قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبد الشيطان إنه يكون عدو مبين وأن يعبدوني هذا الصلاة المستقيم فالشيطان يؤمرهم بالشرك فيشقون فيكون شركهم بالشيطان شرك شركة طاع وشركهم في الأصنام شرك عبادة شرك عبادة يعبدونه وقوم هذه حالهم لا خير فيهم لا يعبدون إلا ما لا ينفعهم ولا يعتمرون إلا بأمر الشيطان قال الله تعالى لعنه الله الضمير عود على الشيطان قبل أن مريدا شيطان مريدا المريد هو البالغ في العدوان والعتوب طايته والشياطين اقسام منهم مريد ومنهم من ليس مريدا ولهذا جاء في حديث تصفير الشياطين في رمضان في بعض الاقاب تصفدوا مرض الشياطين اي القوم العتاة الشياطين العتاة الأقوياء في عتوهم لعنهم الله اللعن بمعنى الطرد والعباد عن رحمة الله عز وجل وهل هذا خبر أو دعاء لا يتعين أن يكون خبرا لأنه ممن؟ من الله الله تعالى يفعل ولا يدعو له على أحد فالله تعالى يخبر بأن الله لعنى وقد قال الله تعالى وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين والآت الثاني هو عليك اللعنة إلى يوم الدين فلعنة الله ولعنة اللعنين على عبدي إلى يوم الدين قال لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفوضا وقال الفاعل من لا ها. لعنه الله وقال فيما تقع لغيش الواو ليستئناه حسن الواو ليستئناه ولهذا يتعين يتعين الوقوف على قولك لعنه الله قف وقال أي الشيطان وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا نقول القول هو جملة لأتخذن لا وهذه جملة كما تشاهدون مؤكدة بكم مؤكدات الأخ اسمك جلاك نعم ونوع التوكيل والقسم المقدّم إذن بثلاث مؤكدة قال يعني لله لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا نصيبا مفروض أتخذ المعني أتخذهم أولياء أتولّاهم ويتولّوني والنصيب الجزء من الشيء فما هذا النصيب هذا النصيب أكبر بكثير من النصيب السالم لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أخبر أن الله يقول يوم قيامه يا آدم فيقول لبيك وسعدك فيقول أخي من بعد بعثني النار فيقول يا ربي وما بعد النار قال من كل 1990 لكن لكن يجب أن نعلم أن الشيطان لم يقل لأتخذن من بني آدم قال من عباد وعباده إيش أعم وأشمل من من بني آدم ولهذا قال نصيبا مفروضا وهم الذين آواهم من, من بني آدم وهم بالنسبة لبني آدم إيش أكثر بكثير يعني فعليه يقول هل المراد بالعباد هنا بنو آدم نشوف إن قيلهم بنو آدم صار من باب العام الذي يراد به الخاص وحينئذ يكون هذا النصيب المفروض أكثر بكثير من الذي سلم من إقوائهم وإذا قل المراد بالعباد ما يشمل كل فرد الملائكة من عباد الله كما قال الله تعالى عنهم إنهم عباد مكرمون كذلك أيضا كل المخلقات متدللة لله عز وجل تدللان شرعيا أو تدللان قدريا وعلى هذا يكون النصيب المفروض بالنسبة للعباد على سبيل العموم قليلا يكون قليلا لكنه بالنسبة لبني آدم كثير لأن بني آدم تسعة وصعي كلهم في النار واحد من الألف سجل وقول نصيبا مفروضا الفرد من الحتم يعني محتما مقدر وقد أعطاه الله عز وجل ذلك ومكنه من إذال بني آدم لحكمة الأرادة سبحانه وتعالى ولكنه توعد من تبعه. فقال لأمل أن جهنم منك ومن من تبعاك منهم أجمعين ولأظننهم يتخذهم أولياء يتولاهم ويتولونه ويضلهم أيضا عن إيش؟ عن صراط الله عز وجل سواء من هذه الأمة أو من غيرها والجملة هنا مؤكدة بما أكدت بها جملة قبلها أي بثلاثة مؤكدات ولأظننهم أي عن الصراط المستقيم ولا آمرا ولا أمنينهم يعني أعيدهم بالأمان أعيدهم بالأمان وفعلا وقع هذا لآجا حيث قال له الشيطان هل أدلك على شجرة خلق وملك لا يبقى وقاسمهما إني لكم ألا من نصي فنسي آدم عليه الصلاة والسلام أن الله نهاه وقال لا تقرب هذه الشجرة لكن وعدهم بالأمان وقال أدلك على شجرة الخلد يعني على الشجرة التي إذا أكلتها تقلق ويصلك الملك الذي لا يبيه فالشيطان إذن يمني بني آدم يمنيه بعدة أمان منها أنه يسهل عليه أمر المعصر يقول هذه سهلة هذه صغيرة تقع مكفرة بالصلوات تقع مكفرة بالعمره وهكذا وما علم المسكين الذي أضلوا الشيطان أن الصلوات والعمر إلى عمره وما أشبه ذلك لما يكفر من الذنوب لا بد أن تكون كاملا ومن لا مليأت بكمال الصلاة أكثر من الناس الآن صلواتهم تصل إلى حد العجزة وعسى أن تصل إلى هذا العزل كذلك أيضا يقول هذه سهلا إن الله لا يأخذ أي شيء به ويأخذ ما ذلك لم يشأ يمنيه بأخذ فيقول أنت لو فرض أنك ميت على إسرار المعصر فلك أولاد صالحون يدعون لك وإذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث وهلما جردت المهم أنه الورق أو الأمانية في نفوسهم بأشكال كثيرة ولا ولا ولا أمرنهم فلا يبتكون آذان العين أمرنهم أمر صريح مواجه أو أمر وحي من داخل النفس الثاني الثاني وربما يتصور الشيطان بصورة إنسية ف يأمره أمر صريح، لكن الأصل أنه أمر داخل يأمره أن يفعل كذا وكذا. ولهذا قال فلا يبتكن آذاناً أنعى، الفادي معطط، وهي عطوف على أمر. وسيأتي شرفي فوائد أن تدل على انقياء على تمام انقياء من هؤلاء. فلو يبتكن هذا العام ولا امرنهم فلا يؤيل نقل الله يبتكن اي قد تع واعراب يقوم به خالد بن حامد اعربها دالح <تصفيق> المفرح عاطف لأن المفرق يكون واحد فرّا كلامه على آخره على أول الفاعث تدل على التطيب والتعطيب اللام كي تخرج عن المبتلى لا مبتلى لا مبتلى هي تدل على المبتلى جمال لا نعم طبعا نقول مبدا هذا القسم يعني تمهيد للقسم لأنه يقدر قبله كمل وبس تبدا على فعل يبتكن كلب على المضارع يبتك يا مستغرب قاعد بقى واكمل اعراب الفعل قبل استقبل طيب فليه لماذا دل... لم نتساءل مع انه نيو توكيد كان غاش <تصفيق> اذ لا بتجد تجدد النون المحذوفه اللي تولمتها الامثال ها والواو المحذوفه تقص اكني والواو المحذوفه تقص وش مكرون الفعل بعد طيب والنون لأنها موجوده أصل كلا أصل كلمة هذه فلا يبتكونن هذا النعمة حذبة النون الأولى كراهه توالي الأمثال ولم تحدث من التوكيل لأنه أرتى بها العلام لو حذبت لفاتت هذه العلام. ثم حذفت الواو لما حذفت النون الأولى التقت النون الثانية وأولها ساكن بالواو الساكن فالتقى ساكنة وابن مالك رحمه الله يقول إن ساكنان أن يلتقي اكسر ما سبق وإن يقل لينا فحذفه السحر وهنا الأول لين لغبني لين لي لي يعني أحضره في العذار في واحدة المعنى فلقد فلوبت كنا أي فلا يقطعن آذاننا وليس مجرد تقطيع داخل في الآية لكنهم يقطعون آذان العام علامة على أنها محرمة لأنهم يحرمون ما حرم الله ويحلون ما حرم الله فعندهم قواعد وقواعد معروفة قوانين قوانين وقائية ما شرعي إذا ولدت البعير كذا وكذا بطنا خلاص يجب ان تصدقها العلامة قطع الأذن وهذا المذكور بقوله تعالى ما جعل الله البعيره ولا سائفة ولا وصيفة ولا حاء لكنها مفصلة هذا التقطير و... ولسوا يقطعونها علامة ودليلا على أنها ملك فلان كما لو قطعوها على أنها وسم فوقطعونها اعتقادا باطلا أنها أصبحت حرة لا تركب ولا يؤمن عليها ولا يصب من لبنها ولا غدافة والأنعام جمع، نعم كأسباب جمع. سبب والنعم يطلق على ثلاثة أشياء الإذل والبقر والغلب ولا أعمرنهم فلا يغيرن خلق الله انتهى نور طيب نعم ايش ايش ايش ايش ايش ايش وشو كلمه هذا هذا نعم لكن ده مو قد مفصل شيء على حسب لا ينقص التوكيد التوكيد يثبت الدلاله اذا دل اذا دل دليل على المحذوف فكانه موجود وهنا هيته قال ابن مالك الألفية قائلا من قواعد وا وايش هي وحذف ما يعلم جائز وهذا وان كان في المتدوي الخبر لكن ان تكون آمنه يعني ايش معنى وصلنا او هي امراه لها قبل ال 1990 الذين ربدوا ثنا نعم جمال لا وفاعل دعنا بالله كل خير وبلا دون كل بقطع النض عن المخرج به ولذلك قول مسيلم إنه رسول هذا لا يهتم الصدق وقول محمد الله رسول أخير من سمع نعم ما سمنا؟ طيب ما كمنا جمعا؟ الشرح ما سمنا الشرح جمعا على؟ على أمرهم صريغ يدون لخلق الله أو إبلا من الشيطان. إذن قال الله تبارك وتعالى: والآمرون منهم فلا يغيرون لخلق الله. هذا مطوفنا على على ما سبق على قول لا تتخذن من عبادك عصيم فوضى إلى قول والآمرون. يعني أن الشيطان يأمر عباد الله عز وجل. أن يغير خلق الله فما المرابج خلق الله هل المرابج الفطرة التي فطر الناس عليها فيكون معنى أنه يغير فطرة الخلق من التغييد إلى الشرك ومن اليقين إلى الشك. كما قال الله تبارك وتعالى فأقم وجهك الدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لا تبديل ايش لخلق الله او المرام في تعليل خلق الله الوشم والوشر وما والنمس وما اشبه ذلك قولان للعلماء والصواب انه الصواب انه شامل بناء على قاعدة التفسير المشهورة انه متى ذكر في الاية قولان لا تضاد بينهما والآية تحتملهما وجب حمدها على المعنى عين جميعا وعلى هذا فهو يأمرهم أن يغيروا خلق الله الذي هو الفطرة التي فطر الناس عليها وخلق الله التغيير الحسي بالتهليج والوشم والوشر وغير ذلك لأن هذا أعلم وقال الله تعالى ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر قسطان مبينا صدق الله من يتخذ الشيطان أن يجعله وليا أي متولى أن يتولى الشيطان من دون الله فقد خسر قسطان مبينا وتولي الشيطان يكون بطاعتي فمن أطاع الشيطان هو عصر رحمن فقد خسر خسرانا مبينا وخسران ضد الربح بل إن الخاسر هو الذي لم يحصل ولا على رأسنا فهو لم يربح بل خسر وقوله مبينا مشتقة من أباده فهي مشتقة من فعل رفع، وأصلها مبين، لكن نقلت حركة اليا جساتا صحي قبلها، ونقل السكون الذي ق... ق... ما على قبلها إليها، فصارت مبينا. قلت إنها من من, من أبانا وأبانة يصلح. أن يكون لازما وأن يكون متعديا تقول بان الفجر وأبان الفجر فإذا جعلناها من لازم مبينا صار بمعنى بي واضح وإذا جعلناها من المتعدي أبان الشيء يعني أظهره صار المعنى أنه خسارة تظهر خسارة تظهر ذلك في فيما خص و قال الله عليه يعده ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا يعدهم الضمير ضمير الفاعل يعود على الشيطان والهاء ضمير مفعول به يعود على العباد الذين أضلهم الشيطان يعدهم بماذا يعدهم بأشياء يتمنونها ويرجونها في فمثل يقول له افعل هذه المعصية وتوب إلى الله. افعل هذه المعصية وهي صغيرة. افعل هذه المعصية ولك كذا وكذا. كما قال لآدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبرر. ويمنيهم يعني يرجيهم ويفتح أمامهم الأمال الكادر وما يعدهم الشيطان إلا غرورا وهنا إظهار في موضع الإدمار وكان السياق سياقا يقول إيش وما يعدهم إلا غرورا لكنه أظهر في مقام الإدمار لإظهار عجاوته كما قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوهم عدوا وقوله لا غرورا يعني إلا خداعا وباطلا الله, أكبر, الله أكبر بسم الله Hey, hey. no. اي <العلم> سي تجري من تحت هذه الانهار الصالدين فيها اذكى وحض الله قطا ومن اضط من الله سيل لا ات بامانك يوم وما امانك اكلن ما من عامنته سيعذبه جزيع ولا يجد له من دون الله وليا ولا مصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنصى وهو مؤمن وهو مؤمن فأولئك يسحلون الناس وما يذكرونها ومن أفكر بينا لا إله إلا الله وحده لا إله إلا هو المستقيم و هو المستقيم و جذع من لذ راضي محبية و السخرة طائرة راضي مادية. أقول إله من الشيطان رجيم. هل أكمل الفوايد؟ إلى وصالح هنا دعونا من نور يا نعم من نور يا باشا كثيرا هي دعونا هذه المستر فؤاد طيب قال نعوذ بركواتعن يدعون من جني الا ينزل ويعيذون الا شيطان مريد من فوائد هذه الاذكار الكريمة بيان حقيقة الأسنام بيان حقيقة الأسنام،, الأسنام وأنها من الجنس الضعيف بقوله إن يدعون من دونه إلا إناه وقد سبق لنا في التفسير هل المعنى أنهم يسمون الأسنام بأسماء الناس أو أن هذه الأسنام لراعكها مثل الإناس ومثل الذكور نعم نعم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن عباد الشيطان دعى بقوله وإيَدُونَ إِلَّا شيطان أشلكا. من فوائد هذه هذه الآية الكريمة أن الطاعة تسمى دعاءً وعباده بقوله وإيَدُونَ إِلَّا شيطان مريض. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا أن الشيطان يغوي بني آدم حتى يضلهم إلى هذا الحد فيجعلهم عباد الله.